قلن لولين ولا خيرين لمجموعن إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا آكلون من شجر من زق من فمالئون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شربلهم